لا يزال بالشك وقلنا هذه القاعدة يندرج تحتها أو تندرج تحتها قواعد وفروع عده ذكرنا منها قولنا الأصل بقى ما كان على ما كان وقلنا أيضا الأصل براءة الذمة كما قلنا أيضا من تيقنا الفعلة من تيقن الفعل والشك في, في القليل أو الكثير, أو الكثير حول القليل لأنه المتيقن يعني يؤخذ ماذا؟ بالقليل أو بالكثير؟ بالقليل, بالقليل لماذا؟ ممكن لأنه ممكن المتيقن كذلك من القواعد التي ذكرنا الأصل العدم. العدم الأصل العدم كما ذكرنا أيضا الأصل في الأشياء الإباحة وقال بهذا من؟ الشافعية الشدورية. وقالوا الأحناف ماذا قالوا الأصل في الأشياء التحريم. التحريم. التحريم. التحريم وأدلة الشافعية أقوى كما ذكرنا أيضا ان الأصل في الأفعال والأعيان ماذا التي لم ينت فيها نص صريح الأصل فيها ان فيها مذاهب أربعة أو ثلاثة مذاهب ثلاثة المذهب الأول المذهب الشافعية الأصل في ماذا الحلم كما ذكرنا أيضا المذهب الثاني هو أصفه الحرماء والمذهب الثالث التوقف التوقف بناء على أن الأصل في العبادات التوقف والبطلان حتى يرد الدليل وباب العبادة مسدود حتى يفتحه الله أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولكن القول الثاني أو المذهب الثاني والمذهب الثالث أقل ما يقال فيهما مرجوحان والمذهب الراجح هو مذهب الشافعية حيث قال الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. الإباحة وذكرنا أدلة كثيرة من ذلك قوله تعالى من يذكر الأدلة؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا وقالوا بأن الله عز وجل يذكر هذا في سياق الامتنان ولا يمتن الله عز وجل بحرم بل حرم يدمغ ويدفع ويذم ويدفع, ويدفع لا أن يمدح كما ذكرنا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمنا سروحا الآيات وقلنا أيضا قوله تعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم وأيضا قوله تعالى ماذا آية أخرى من يذكرها ذكرنا آية أخرى من هي قل من حرم زينة الله التي أخرجت عباده والطيبات من الرزق إلى غير ذلك من الآية ومن الأحاديث قول النبي صلى, صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدود فلا تعتدوا وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت على أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها وأيضا ما أحل الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته إلى غير ذلك من النصوص التي ذكر الشافعياء والحق معهم إن شاء الله كما قلنا الأصل في, ماذا في الذوات ثلاثة أقوال ثلاثة أقوال وذكرنا مثل الأعشاب الأعشاب السامة الأعشاب الغير السامة يعني الأعشاب السامة فيها دليل على الحرمة لا ضرر ولا ضرار ثم أيضا ذكرنا أن الأصل في الأبضاع ماذا؟ الأصل في الأبضاع التحريم التحريم لأنه يتشدد في ماذا؟ في الأبضاع أكثر مما يتشدد في غيرها والأبضاع هي الفروج الفروج ولذلك كان مما يشدد فيه شروط النكاح شروط النكاح فإذا اشترطت المرأة في الأول أن لا يتزوج زوجها عليها فلا هذلك كما قال الإمام أحمد وغيره ماذا؟ ثم ذكرنا الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز وبينا هذا في العقيدة التحاوية, التحاوية فلا داعي للإعادة أكثر ولكن لا بأس من إشارة سريعة الأصف في الكلام إذا ورد الحقيقة للمجلس لأن الحقائق إما أن تكون حقائق شرعية وإما أن تكون حقائق عرفية وإما أن تكون حقائق لغوية, لغوية. فلذلك النفي عندما يدخل غالب ما يدخل عن الحقائق فهل يفيد الإجمال أم لا؟ هذا في خلاف بين العلماء ومعروف عند علماء الأصول مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب أو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف على أن هذا فيه نص صريح على البطلان أعد صلاة فإنه لا صلاة لك ولا نكاح إلا بولي إلى غير ذلك فقلنا الأصف في الكلام إذا أطلق يراد به الحقيقة لا ماذا؟ للمجاز وما هي الحقيقة؟ الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له استعمال اللفظ فيما وضع له مثلا الأسد الواضع الذي وضعه استعمل هذا الاسم لأن الاسم هي الحروف ألف والسين والدال هذا يسمى الاسم لكن ذاته يسمى ماذا؟ يسمى المسمى المسمى المرسوم بالذواية والاسم هو اللفظ عن السذات فالاسم هو الحروف والمسمى هي الذات الذي وضع لنا اسم الاسد وضعه لماذا؟ للحيوان المفترس للحيوان المفترس يعني هذا من جهة اللغة والذي وضعنا هذا حقيقة والذي وضع لنا كلمة الحيوان في اللغة وضعها لماذا؟ لي لي لكل من فيه حياة امل الحيوان المعروف للحيوان المعروف وليس لكل من فيه حياة وليس لكل ما فيه حياة وكذلك الدابه الذي وضع الدابه لكل من يذب على الأرض ولكن المراد به لذوات الاربع المراد به لذوات الاربع ولذلك قالوا ذب يا إذا ذبّى. اذا إذا اذا ذب عن وجهه ولذلك من ذب عن وجه اخيه يعني دفع دافع عن وجه أخي ودب يدب ذا المعجمة ذب يذب إذا دافع يذب عن أخي يذب عن عرض أخي ودب يدب إذا مشى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم وما من دابة في الأرض؟ إلا على الله رزقها يعني كل من يدب على الأرض ويدخل هنا حتى البشر وكل من يدب على الأرض نفهم؟ يعني سواء كان لذوات الأربع أو للزواحف أو, أو إلى غير ذلك فإذن هذا الأصل في الأصل في الكلام الحقيقة لكن إذا قلنا بقارنة رأيت أسدا في الحمام طبعا الأسد لا يدخل الحمام وماذا تعني؟ هنا تعني المجاز ولا يعني الحقيقة معنى انك رايت ماذا رايت رجلا شجاعا في الحمام والقرينه دخوله للحمام كما نقول ايضا على ان على ان المساله فيها المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له استعمال اللفظ مثلا يا يقول لك اسال اهل القيسال لا تسال اسال القريه فاسال القرية التي كنا فيها هل القريه تسال يعني معنى أهل القرية اسأل أهل القرية فإذن هذا معلوم ولذلك قال العلماء حتى من أنكر المجاز فهناك طائفة أنكرت المجاز جملة وتفصيل هذا بحل خويز من منداد وكثير من الآئمة من المعتزلة وغيرهم والظاهرية أنكروا المجاز إطلاقا والطائفة أخرى أمكرت المجاز ولكن بتفصيل إذا كان في الأسماء الصفات يعني مثلا جاء ربك يقولون جاء أمر ربك ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير يقولون ماذا ينزل ملك من الملائكة ويقولون أيضا تنزل رحمة الله عز وجل فيقال لهم هل الملك يقول هل من تائب فأتب عليه هل من مستغفر فأغفر له ويقال لهم على من قال بأن الرحمة هل الرحمة لا تنزل إلا في ثلث الليل الآخر إذن فهذا بعيد وجاء ربك قالوا جاء عمر ربك فهذا تأويل الرحمن على العرش استوى في مواضع سبعة في القرآن قالوا بمعنى استولى, قالوا بمعنى استولى. وغيروا وحرفوا المعنى لماذا من أجل بيتي النصرانيين الأخطر قالوا قد استوى بشرون على العراقي من غير سيف ودم مهراقي استوى بمعنى استولى استوى. وللأسف كثير من مما هم يعني معروفين من آل السنة قالوا استوى بمعنى بالغلبة والقهر كما قال ابن سيد قطب رحمه الله هذا غلط قال استوى بالغلبة والقهر معنى كأن هناك إله آخر يعني وقع له بين الله عز وجل يعني مغالبة فغلبة هذا لا يقول به عاقل إذن أخطأ هذه أخطأ خطأ كما, كما هو مما هو مشهور لأن ليس هناك من يغالب الله عز وجل الله يقول قل لو كان فيهما فيهما رمذا السماوات والأرض فيهما آلهة إلا إلا إيش معنى غونة إلا بمعنى غير قل لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا هل حصل فساد؟ لم يحصل فساد دليل على ماذا؟ على أن الله واحد قل لو كان فيهما آليات إلا الله لفسدته بما أنه لم يحصل فساد إذن دليل على أنه واحد فرد صمد ولذلك لا يقال يعني مثل هذه القضايا كما قال العلماء يتعامل معها بنص إما ينسب لأم سلمة على ضعف فيه أو لربيعة الرأي أو لتلميذه الإمام مالك وعليه انتشر واشتهر الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعا وك وكذا نقول في كل الصفات اليد معلومة والكيف مجهول, الكيف مجهول والإيمان به واجب القدم معلومة والإيمان به واجب والكيف مجهول وهكذا تقول في كل الصفات هذا هو ضابط ماذا؟ ضابط الصفات الذي قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فقس عليه كل الصفات في, اليد في اليدين في القدمين في الوجه في الضحك في البشبشة في التبسم في الغضب في الفرح في العطاء في المهش في الهرولة في كل صفات الله عز وجل سواء كانت فعلية ذاتية أي كانت أي كانت يقاس عليه فلذلك قال الطائفة على أن المجاز لا يستعمل في الأسماء والصفات من أجل التأويل والطغير والتحريف وقال الطائفة أخرى أن المجاز يمنع منعا كلية من الطائفة الأولى قالت يمنع من عن كلية الطائفة الثانية يعني قال يمنع في الأسماء والصفات فقط ويستعمل في غيره والطائفة أخرى قالت يستعمل وطلاقا حتى في الأسماء والصفات وهناك من قسم الحقيقة الى ثلاثه أقسام وهناك من قسمها إلى سبعة أقسام كما سبق أن قلنا في ماذا في الطحاوية وما يقال من التقسيمات باعتبارات متنوعة في الحقيقة يقال أيضا في ماذا؟ في المجاز يقال في المجاز وهكذا وقد أنكره شيخ الإسلام نتيمي يوس في بعض المواضع كما أنكره ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة مع أننا إذا أمعنا النظر ودققنا النظر في كتابه أو في اسم كتابه هو مجاز لأن كتابه ليس صاعقة ليس صاعقة وحتى يقال بأن ابن هشام نفسه ابن هشام أنكر المجاز وإذ كيف ينكر المجاز ويسمي بعض كتبه بأسماء مجازية مثلا قطر الندى وبل الصدى فلا قطر ولا ندى ولا بل ولا صدى إذن فيكون ما معناه؟ يكون معناه مجاز ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن المجاز في غير الأسماء والصفات هذا هو القول الأصح ولذلك قالوا القول بالتفصيل أصاب المفصل القول بالتفصيل كما قال أحد شيخنا هو الذي أصاب المفسر المهم باختصار هذا يحتاج إلى أن يقرأ الإنسان علم البلاغة ويتوسع في علم البديع وعلم المعاني وعلم وفي الاستعارة إلى غير ذلك وفي المجلد إذن هذا محلو ان شاء الله لألا المرحلة الثانية وهذه مرحلة الأولى ينبغي أن نسيرها سير الضعفة سيروا بسير ضعفائكم وأما في المرحلة الثانية أقول لكم آنذاك هنا يحتاج الهر إلى أظفاره نرجع الآن ونقول قاعدة اليقين لا يزال بالشك هذه القاعدة طبعا عمل بها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وحتى المالكية في بعض الصورية وإن كان مسألة ناخد مسألة نواقل نواقل الوضو نواقل الوضو عندما ذكروا من نواقل ذكروا الشك في الوضو وقد سبق أن فصلنا إما إذا شك الرجل هل توضع أم لا هل توضع لاحظوا ركزوا جيدا وهذا سبق لكم شك هل توضع أم لا هل هو على وضو أم على غير وضو على غير وضو شك هو على وضوء ولكنه شك هل بقي على وضوء ام لا على وضوء لماذا شنو الأصل الدليل الاصل بقاء ما كان الاصل أخرى أيضا؟ اليقين لا يزال بالشك لكن المالكيه ماذا قالوا قالوا ناقض من نواقد الوضوء ولذلك ماذا قال ابن عاشر الشك في الحاله لا قال نواقد بول وريح سلس اذا نضى وغائطنهم ثقيل مادي سكر وإغماء جنوا ووادي لمس وقبلة وذاء وجدت إلطافوا مرأة كذلك والشك في الحدث والشك في الحدث وكفر من كفر هذا ناقل آخر فعدوا الشك في الحدث من نواقض ماذا من نواقض الوضع فلذلك بما أن القاعدة أطلنا فيها واليوم هذا الدرس الرابع والثلاثون فلا بأسا أن ونترك باقي الفروع من القواعد التي تندرج تحت الأم ان الأصل القاعدة الأم اليقين لا يزالج شنو هي القاعدة الأولى التي سبق أن بيناها ما هي القاعدة الأولى الهواتفين بغي أن تسكر وأن تطفى اطفعوها القاعدة الأولى شنو هي الأولى من القواعد الفقهية ما هي الأمور المقاسدية. المقاسدية. الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية اليقين لا يزار بالشك قلنا هذه القاعدة اليقين لا يزار بالشك هي أم أم فرع أم والباقي كلها بنات نفهم هذا طيب نرجع للقاعدة ونقول اليقين لا يرفع بالشك أو لا يزال بالشك إلا في إحدى عشر مسألة يحفظوها وسجلوها جيدا اليقين لا يزال بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة أحدها يدأولي بالمسألة الأولى شك ماسخ الخف الذي مسعه الخف شك ماسح الخف هل انقضت مدة المسح أم لا شك ماسح الخف هل انقضت مدة المسح أم لا ماذا يفعلون وطبعا أنتم تعلمون على أن مسألة المسح الخفين لا أريد أن أتكلم على هذا وأتوسع فيه وقد أشرت إلى هذا في القول الرازين في الصفات رب العالمين نظما وذكرت بعض الشروط التي يذكرها الفقهاء أن للأسف المسعة الخفين عازماء ام رخصة؟ المسعة الخفين المسعة الخفين عازماء ام رخصة؟ عازمة رخصة, رخصة. المسعة الخفين رخصة أما العازماء انت آسل رجليك انت آسل لكن المسعة الخفين رخصة فلذلك كثير فلذلك كثير من الناس يتحاشون أن يأخذوا بالرخص مع الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وكما قال إبراهيم الناخاعي اليمني من ترك المسح على الخفين رغبة عنه فهو شيطان من ترك المسح على الخفين رغبة عنه فهو شيطان لكن للأسف اشترتوا شروطا من هنا إلى خزيرات من هنا إلى ماذا إلى اسبانيا شروط ما انزل الله بها من سلطان مع أن العلماء يقولون يعني الرخصة إذا وضعت لها شروطا كثيرة وطويرة هل تبقى رخصة أم تصبح عازمة تصبح عازمة أصلا لأن الرخصة منية على ماذا منية على التخفيف منية على التخفيف وانظر ماذا يقول المالكية يعني عندما تقرأ في شيخ ليل يعني في المسعى الخفين يشتريطون أن يكون الخف مما يلبس وتلبسه قدر ما, ما تقص فيه الصلاة تلبسه وتسير به ثمانين كيلو وقالوا أيضا ينبغي أن يكون من الجلد وأن لا يكون من ماذا من الصوف أو شيء من هذا القبيل كما قالوا أيضا ينبغي أن يكون نتقوبا ولو شيء قليل مع أن سعيد بن مسيب سئل أيمسح على الخف المخرق قال له ويلك ما كانت خفاف الصحارة إلا مخرقة قال له ايمسح عليه ما ما في رجلك حتى ولو تعلقت على أصبع رجلك واحد ايمسح عليها هذه مبالغة ايمسح عليه ما تعلقت في رجلك ثم أيضا لاحظوا نعم أن النبي صلى الله هو الصحابي اللي ينزع قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرة هنا الإشكال دعهما فإني أدخلتهما لم يقل على طهرة قال طاهرة فهنا بعض العلماء يقول إذا كان الخف طاهرا وكانت الرجل طاهرة ولو لم يكن على وضع وأدخلها يمسح عليها ولا ولا حرج وهذا القول قال به كثير من العلماء وقال الشيخنا الشيخ محمد أبو خبزاء قال يتوسع في بعض الأحيان ويفعل هذا هو وقال به بعض المالكية والراجح هذا هو الراجح ولكن لا يفتبه للناس أخبرني أنه لا يفتبه هذا للناس ولكن راجع أنه أن يكون على وضع ثم يدخلها يدخلها نعم نفهم طيب ثم ورد أنه يعني المسافر معلوم والمقيم له حكم خاص المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها ثلاثة أيام بلياليها ولكن ورد أيضا حديث عمار في جامع الترميذي وغيره حديث عمراء وغيره أنه قال سأله متى مسحتها الخفين قال منذ أسبوع قال أصبت السنة أصبت السنة فهنا وقع إشكال بين العلماء ولكن قال الجمع يمكن لأن معلوما أن إذا ورد دليلان ظاهرهما التعارض وفي الحق لا تعارض ولذلك كان يقول أحد العلماء أعطوني أي دليلين ظاهرهم التعارض أبين لكم لا تعارض كيف؟ قال لأن التعارض يظهر في عقولنا القاصرة ثم جمعوا منهم شيخ الإسلام نتيمية رحمه الله ويعني أقرأوا على ذلك كثير من العلماء وتبعوا على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله وكل من يكتب فيه علم الحديث والفقه إنه قال إذا كنت مسافرا كنت مسافرا ومسحت على ماذا؟ مسحت على الخفين ثلاثة أيام بلياليها وأنت متعب لا بأس أن تزيد وتمسح بدون تحديد لأنه ورد إنه بدون تحديد أو كنت في الصفر وأنت عرقان ومتعب لا بأس أن تمسح أكثر من ثلاثة أيام هذا هو الجمع بينهما أو كنت في البيت ولكنك لا لعلك عرقان ولعلك متعب ولعلك مسحت عريمة لا بأس ان هذا هو الجمع الذي جمعه العلماء إذن يعني الأصل عند الشافعية إذا شك ماسح الخف هل انقضت مدته أم لا ماذا نقول هنا نقول يقيم لا يزال بالشك أم نقول له خلاص انتهت نقول له انتهت المدة أنت لم تتأكد وانتشاك إذن نقول انتهت المدة يقول لك اليقين لا يزال بالشك والأصل ما كان على ما كان يقول نعم ولكن هناك استثناءات ولكل قاعدة استثناء ولكل قاعدة استثناء وهذا معلوم عند الفقهاء الثانية المسألة الثانية أو الاستثناء الثاني شك هل مسحة في الحضاري أم مسحة في الصفاري شك متى مسحة عن خفو هل عندما كان في الحضر ام عندما خرج في ماذا في السفر في السفر اذا هما مسالتان في ماذا في الخفي اذا ماذا نقول نقول له انقضت المدة في المسالتين انقضت المدة في المسالتين استئنف المسح من جديد استئنف المسح من إذن هذه المساله الاولى والمسألة الثانية مفهومتان أم لا يعني شك المسح في الحضر أم في الصفر يعني هو شك هل المسح حصل لما كان في بيته أو لما كان في ماذا في الصفر قلنا نقول هنا لما كنت في ماذا في بيتك وانقضت المدة على الأقل يبني على الأقل يبني في الحضر لا خلاص يبدأ من جديد يستأنف المسح يستأنف المسح إذا حصل الشك وهذا مما استثناء العلماء من العلماء الشافعية من قاعدة اليقين لا يزال بالشك أو لا يرفعوا بالشفع كذلك المسألة الثالثة إذا أحرم المسافر لاحظوا المسافر هو مسافر أحرم بنية القصر أحرم بنية القصر خلفها من لا يدري أهو مسافر أم مقيم لا يدري يعني يصلي خلف الإمام وهو أحرم بنية القصر ولكن لا يدري الإمام هل هو مسافر أم هو مقيم هل هو مسافر أم هو مقيم على أن المسألة للصفار فيها كلام طويل يعني لعلنا إن شاء الله لا نتكلم عليه الآن لأن مسألة الصفار يعتبر البعض على أنه إذا نوى الإقامة يعني يتم مع أن هذا أثر لابن عمره لبعض الصحابة وخالفهم جمهور الصحابة وطبعا قول الصحابة ليس حجة الإذا خلف إذا خالفه وغيره معلومون هذا وأيضا هذا هذا المالكي يأخذون بهذا قالوا وقصروا من سفر أربعة برود حتى قالوا الذي نوى مقيم أربعة أيامين يتم وقيم أربعة أيام يتم قالوا هذا لا دليل عليه انما في آثار وهناك آثار أخرى أيضا تضادها إذن يعني يعني في مثل هذا يقولون قول الصحابي ليس بحجة وفي مثل هذا يجعل الإمام أحمد هذا مذهبين يجعله مذهبين إذا ورد قول يقول كذا وقول يقول كذا يقولهما مذهبين إله وقولين إله ولذلك في بعض الأحيان تجدون عند الإمام أحمد أكثر من عشرين قولة أما عند الشافعي له مذهب جديد ومذهب قديم. قديم ثم أيضا حتى مسألة النية نية الصفق وحتى مسألة نية الجمع القصر هذه كلها ما أنزل الله بيمزل لأن القصر والجمع الجمع الجمع نية الجمع أن يجمعها بين الظهري والعاصر أو المغرب والعيشاء يقول حتى الأئمة للأسف عمة هذه البلوة من بما بم قال المالكيان يعني خطأ مشهور خير من صواب مهجور خطأ مشهور خير من صواب مهجور حتى قال العلال الفاسي الحتى قال العلال الفاسي أحتى قال العلال الفاسي العمل الفاسي حتى قال العمل الفاسي قال بيتا قال وما به العمل غير مشهور مقدم في الاخذ غير مهجور وما به العمل غير مشهور مقدم في الاخذ غير مهجور يعني الخطا المشهور يقدم في العمل على الصواب المهجور هذا كلام هذا لا يقال هذا الشريعه مصوبه باليد هذه هي هذه الشريعه معدله الحق حقه ان يتبع الباطل حقه ان يدما هذا هو قل جاء الحق وزاق الباطل إذا, إذا, إذا ظهر الحق خلاص الباطل ينكمش ويدخل في بعضه بعضا فلذلك يقولون بنية الآن ما يقولون ماذا بنية الجمع هكذا يقول في المساجد والبعض يؤذن هناك آذانا يعني كأنه يسمع بعض والآذان والإعلام بدخول الصلاة وأنت تؤذن لمن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع الذي جمع كل كل كلها كان باذن واحد واقامته كان باذن واحد واقامتين فلماذا هذا الاذان ثم ايضا سبحان الله المبتدعه يعذبه الله المرتدئ دائما يعذبه الله اذان وبنيه كذا بنيه هذا ما انزل الله به لان الجمع هل هو عمل ليس عملا انما الاعمال بالنيات والجمع عمل لا انت تحدث صلاه اثر صلاه كونك تحدث صلاة إثر صلاة يعتبر عمل لا يعتبر عمل فلذلك مسألة الصفر فيها كلام طويل ثم البعض أيضا حتى هذا المدة المعروفة على أنه وغسو إذان وكذا كذا وعلى أنه إذا كان كيت وكيت من الكيلومترات وعلى أنه إذا كان صفر طاعة وليس سفر معصية وعلى أنه منبغي إن يكون السفر نزه كان سفر نزه او سفر لله شيء من هذا القبيل الحلال وهل يقصر ام لا يقصر وايضا يعني هل السفر يعني يعني إذا صفرنا مثلا قطعنا في الدار البيضاء الدار يوجد اماكن هناك بالدار داخل المدينة يعني ممكن تقطعها بالسياره 300 كيلو 300 كيلو وهل يقصر ام لا يقصر هذا لا يعتبر صفرا بل الصفر ببنى على مسألة العف كما قال الحافظ بن حاجد إذا كان يسمى صفرا خلاص. نعم يتوسع بن حازم توسعان غير مرضي ومن الحزم إلا نتبع ابن حزم يقول على أن إذا خرج الإنسان للنزاة أو خرج لشيء من هذا القبيل ولا يعتبر صفرا قالك يقصر ثم أيضا مسألة أخرى ابن حازم يعني بما أننا إذا أحرم المسافر بنية ماذا؟ بنية القصر الخلفاء من لا يدري هو مسافر أو مقيم وأنتم تعلمون أن قامت قيامة في طنجة على مسألة الصلاة الصلاة خلف ماذا؟ مقيم صلاة مسافر خلف المقيم بعض من قلد حزم قالوا بأن صلاته يعني ينبغي أن يصلي خلفه إما أن يسلمه في التشهد الوسطى يعني يصلي خلفه صلاة يسلم وإما أن ينتظره ماذا ما أنزل الله بهم سلطان بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به وقال لا تختلفوا على إمامكم وأيضا عبد الله بن عباس وكذا الله بن عمر فكان يقول صلاة الصفر ركعتان تمام غير قصر ولكن ومع ذلك عبد الله بن عباس كما في الصحيح مسلم لما صلى في المسجد خلف الإمام المقيم صلى أربعا ولما صلى في رحله صلى ركعتين قالوا كيف تصلي في, في رحلك تصلي ركعتين وتصلي خلف إمام المج... الإمام المقيم تصلي أربعا قال تلك سنة سنة أبي القاسم تلك سنة أبي القاسم إلى غير ذلك كل كلام في هذا طويل طويل جدا على كل يعني كم مسألة ذكرنا الآن مسألة الأولى المسألة الثانية والثالثة. الثالثة المسألة الثالثة بال حيوان في ماء كثير الرابعة الرابعة بال حيوان في ماء كثير حيوان بال في ماء كثير ووجدنا الماء متغير متغير اللون وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور ها؟ الماء طهور لا يغيره إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه هذا الاستثناء ضعيف هذا الاستثناء في المري سعيد المهري المصري معروف هو ضعيف ولكن يقول الإمام الشافعي العمل على الإجماع وليس على الحديث ضعيف لأن أجمع أن الماء إذا تغير ريحه, ريحه او طعمه أو لونه هل نتوضأ بها أم لا؟ لا نتوضأ بها وطبعا بينا هذا في مسألة الفقه هناك من العلماء من يقسم المياه إلى أربعة يقسام هناك من يقسمه إلى ثلاثة يقسام هناك من يزيد قسم خامسا الماء المشكوك فيه هناك من قال الماء لا يخرج من قسمين هو شيخ الإسلام المتيمية وهذا هو الصواب إن شاء الله طاهر أو نجس إذا كان فيه خالطة طاهر داخل في القسم الأول خلطة وناجس دخل في القسم الثاني لا ثالثة قل لك على الراجح لا ثالثة على الراجح ومعلوم أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث هذا احتفل الناس الناس إذا عندهم أخطاء كثيرة ولكن عندهم أخطاء ولكن عندهم حق كثير نقول الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث طيب تغير ماذا قلنا للحالة الرابعة حيوان باد في ماء كثير ووجدنا م... الماء كيف وجدناه؟ متغير. متغير. متغير لم ندري هذا التغير الحاصل هل تغير بالبول أم بغيره هل تغير بالبول أم بغيره غيره ماذا؟ يعني بطول المكث الماء إذا تغير بطول المكث ما طاهر أصل... لازم على أصلي على أصلي خلقتي هو مطلق أو تغير بسقوط ماذا ورق الأشجار فيه أو بماذا بمغرى أو تغير بالتحلب وما, وما إلى ذلك هذا ماذا نقول له هذا هل نقول اليقين لا يزر بالشك هل نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان لا نقول هذا مما استثني هذا نجس هذا نجس بفور إذن هذي كم حال هذي؟ كم مسألة هذي؟ الرابعة الخامسة المستحاضة المتحيرة المستحاضة المتحيرة وطبعا أيضا هذه المسألة تحتاج إلى إلى نساء وللأسف يوجد الآن في زماننا من يحد من الرجل المؤذن يقول الله أكبر ولا مجيب هو جالس في باب المسجد كأنه كأنه في حيض العيار بالله المهم الشاهد نرجع المعلوم على ان. المعتادة في الحياة ماذا يقولون؟ المعتادة المبتدئة ماذا آخر؟ المعتادة المبتدئة يعني هو اللي لا تعرف, لا تعرف لم تستقر حيا يعني عادتها لم تستقر آه. هذه المستحبين. أيضا الحياة عنده علامة تعرف يعرف بها دم الحيل أو يعرف لو لا يحكى لها المهم المستحاضة طبعا أنتم تعلمون أن الاستحاضة دم علة وفساد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذه الاستحاضة المرأة تعرف الحيل وتعرف الاستحاضة لكن في هذه الحالات تحيّرت تحيّرت لا تدري أو حيضا أمستحاض. أمستحاض. نقول لها صفته كذا وص... تقول هي تحيات يلزمها الغسل أم لا قال العلماء في هذه الحالة يلزمها الغسل عند كل صلاة يلزمها الغ... الغسل عند كل عند كل صلاة لأنها تشك في انقطاع الدم يعني يشك في انقطاع الدم قبلها ولذلك قالوا يلزمها طبعا معلوم على أن العلماء يقولون في مسألة الفقه مسألة السلس السلس البول أو الرائح أو الريح أو الغائط أو الدم هذه مسألة السلس يعني انسان بشر في مرر يخرج منه الريح بالكثرة أو لا يمسك الغائط أو البول أو الدم أو الوذي او المذ او المني هذه ايضا من المسائل اللي ممكن ان تدخل في ماذا في الاستحار اللي قال العلماء يتوضا لكل صلاه هذا هو الاصح لكن المالكيه عندهم واحد التفصيل قال لي ننظر اليوم كم في من ساعة اليوم فيه 24 يعني النهار اليوم اليوم فيه 12 ساعه 12 ساعة فأخذوا مثلا كم ساعة يأتيه البول وكم ساعة يأتيه الريح وكم ساعة يأتيه الغايد وكم ساعة يأتيه يأتيها مثلا الاستحاضة تأتيها الدم تأتيها الاستحاضة قالك نقارن في الوقت اللي كتكون مشغولة او مشغول اذا كان اربع ساعة كيجيلوا كي ثلاث وكم ساعه 8 ديال الساعات كيكون عادي هذا ماذا يفعل لا قالوا هذا يتوضا لماذا لكل صلاه لكل صلاه لكل الذي ياتي العكس 8 ديال الساعات كيجي كيجي له ما كيجي كي قالوا هذا يتوضا واحد حتى لا يشقى عليه يتوضع وضوء واحد ولكن مثلا عنده سلسة ريح عنده سلسة ريح لكن شاء الله ذهب إلى المرحاض للبول هل نقول له يط... يعني يبقى على هذا الوضع ويوصل الجواب لا. لا نحن نتكلم عن المرض الذي يوجد فيه فقط المرض والصحيح أنه يتوضع بكل صلاة وكما انهم قالوا ايضا الصحيح يعني هناك ايضا قول اخر على انه يجمع جمع تقديم او جمع تاخير ويتوضا وهناك قول اخر يجمع جمع تقديم وجمع تاخير ويغتسل ويغتسل اذا هذه الحاله كم الرابعه الخامسه الحاله الخامسه طيب الحاله السادسه يعني مماثثنيه من اصابت هنا جاسه هذه السادسة يعني من أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه السادسة من أصابته نجاسة في ثوبه أو في بدنه ولكنه جعل موضعها لا يدري أين الموضع يعني أصابته متيقن أنه أصابته نجاسة إما في ثوبه وإما في بدنه ماذا يفعلون الشافعية يقولون يجب غسل الثوب كله يجب غسل الثوب كله وهناك طائفة أخرى قالت يكفي بالرش ثوب مادري هنا, ولا هنا أخذ حفنة من الماء ويرش قال هذه تكفي لكن الشافعية قالوا لا من لابد من غسل الثوب كله و وما يقال في الثوب يقال ايضا البدن. في البدن ما يقال في الثوب هذه الحركه الآن السابعه الان السابعه شك مسافر هذه السابعه لا. لا. شك مسافر هل وصل الى بلده ام لا هل وصل الى بلده ام لا لماذا نقول هذا يعني نقول هذا على, على الرخصة هل يجوز له الترخيص والترخص في الشيء أم لا فإذا كان يشك هل وصل إلى بلده فإذا هل لازل عنده الرخصة أم لا إذا كان ما وصل طبعا عنده الرخصة لذلك علي بن عبطال المكان يعني قبيل الدخول إلى المدينة كان يصلي ركعتين فقالوا له تصلنا وقت دخلنا قال ولما ندخل ولما ندخل يعني بقي ما وصلنا ولما نعم. ندخل كذلك هذا مسافر وشك هل وصل إلى بلده أم لا فقالوا الأصل لا رخصة له هل يجوز له الترخص قالوا لا رخصة له هذه قال به الشافعية والظاهرية قالوا له الرخصة إلى أن يدخلها إلى بلده وإلى بيته ولذلك استدلوا بأثر علي بن طالب رضي الله تعالى عنه كذلك لعل المسألة الثامنة إذا شك مسافر هل نوى الإقامة أم لا إذا شك مسافر هل نوى الإقامة أم لا إنه مسافر ولكنه لا يدن هل يجوزوا له الترخص أم لا قالوا لا على أن هذا قول الشافعية وقول المالكية وقد قلت لكم بأن النية, النية يعني ينوي نية ما أنزل الله بي من سلطان بل هذا مسألة تتعلق بالفقه أم لا فقه فقط كم الآن الآن تنسعة تنسعة الآن تأتينا مسألة مستحاضة وسلس البول. مسألة المستحاضة وسلس البول إذا توضأ ثم شك إذا توضأ نعم سلس المستحاضة وسلس البول توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا فصل الله بطهارته هل تصح طهارته أم لا تصح؟ لا تصح هذا عكس الذي سبق لنا يعني الذي شك في الحدث عكس الصورة التي ذكرنا في أول الكلمة نفهم هذا؟ يعني صاحب المستحضة وصاحب السلس إذا توضع ثم شك هل انقطع حدثه أم لا؟ بما أن هذا كثير ما يحدث قالوا هذا خارج من الصورة السابقة أن اليقين لا يزال بالشك أن الأصل ما كان على ما كان مش كفي حدثين فهو طاهر ولكن في هذه المسألة قالوا ماذا قالوا لا تصح طهارته قالوا لا تصحوا طهارته كماذا الآن العاشرة المسألة العاشرة تيممى في مساله تيمم. ثم راى شيئا لا يدري اه ماء ام سراب ثم, ثم راى شيئا لا يدري اصراب هو ام ما يعني رااه عن بعد لكنه لا يدري قالوا هنا هل يصح تيممه ام يبطل تيممه قال يبطل تيممه حتى وان بان صرابه حتى وان بان صرابه ولذلك هنا يقولون حمار ينقض وضوء المتوضئ هذا من الالغاز التي يذكرها الفقهاء حمار ينقض وضوء المتوضئ او ينقض تيمم المتيمم قالوا كيف اسمه حمار ينقض ماذا تيمم المتيمم كيف حمار ينقض تيممم قال الحمار أكرمكم الله سمع صوت حماره لما سمع صوت حماره تذكر أن على الحمار ماء يوجد ماء في ماذا؟ آه. إذن يبقى على تيمم ولو في الصرى قالوا ينقض تيممه ولذلك يقول حمار تيمم المتودئ أو المتيمم عفهم. لماذا قالوا إذا كان انسان تيمم ثم رأى صرابا ولا يدري أهو ماء أم صراب يعني صراب يعني ولسيمة عندما تكون الشمس يرى الإنسان عن بعد يظل أنه ماء أعمالهم كصراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاء غلم يجده شيئا كما قلت الزواج العلام الكفار وعبارهم فماذا؟ طيب لماذا؟ أنتم تعلمون مسألة تيمون أيضا فيها كلام طويل ويمسألة رخصة على الصحيح وهناك غلاف فيها هي عزمة من رخصة وأنتم تعلمون أن المالكية يفسرون يقولون على أن التيموم حتى أن في مسألة التيموم يذكرون أشياء ويتوسعون في أشياء حتى التيمم إلى هنا ومنهم قال التيموم إلى هنا يعني مذاهب كثيرة مع أن أحسن تيموم هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك أن تقول معنا أن تقول أن تفعال لأن سبقا قلنا في العاقبة الطحاوية عند قول أبي جعفر نقول في توحيد الله القول يطلق على الرأي ويطلق على الاعتقاد ويطلق على الفعل. الفعل. الفعل الفعل أن تقوله أي أن تفعله هكذا ومسح رسول الله هكذا هذا هو التيمم وكيف هذا التيمم للوضع لمن لم يجد الماء وهذا التيمم أيضا للجنابة لا كما يقول الفقهاء يتبع هذه وما عرف شنه عندك هذا وخصي كل إنسان عنده كونكفو يتقنه جيدا عمل هايذا وعمل هايذا وثم أيضا قضية أخرى وكي يقول لك تتبع المواضع المواضع اللي فيها مثلا حفا يعني تتبعها زيد منهم زيد كذا هذا مهني عن الرخصة من قشيد الرخصة أصبحها عزيمة هذه الصفة أفضل صفة وأصح صفة أن تضربها هكذا إذا كان الطراب أن تفعل له هكذا ها وكفا هذا هو التيم. فهم رأيتني هذا هو التيم. هذا أصح ما ورد في التيم هناك صفة أخرى لكن هذه أصح صفة صحت في سنة النبي صلى الله عليه وعلا ولكن المالكية ماذا قالوا فرضه مسحك وجها واليادين للكوع والنيات وللدرباتين ثم الموالة صعيد طهراء ووصلها به ووقت حاضرة ثم يقول آخره للراجي آيس فقط أوله والمتردد الوسط ما يعني هذا عندهم ثلاثة دي الأقوى يعني متى يتيمم الإنسان إذا فقد المال كين اللي يتيمم في أول الوقت كين في وسط الوقت كين في آخر الوقت ولهذا قال اخره للراجل كيف اخره للراجل الذي يترجى ان يجد الماء هو مشي يقول ربما يجد الماء هناك لعله يجد الماء هناك كل مرة اذا وصل لم يجد الماء قال لعله أجد الماء هناك وايضا وصل ولم يجد الماء لعله يجد الماء هناك قال هذا الذي يترجى وجود الماء هذا يتيمم في اخر الوقت الوقت الترارة لكن اليائس اليائس لا يوجد الماء ما عنده أمل أن يجد الماء وفي الصحراء مثلا هذا ماذا يفعل يتيمم في أول الوقت المتردد يمكن يجد الماء يمكن لا يجد الماء متى يتوضأ يتيمم في وسط الوقت لكن المتردد يمكن كذا يجد الماء يجد إذن معنى هذا وهذا ايضا من الشريعه المصنوعه باليد اذا منن ان المتيمم لا يتيمم الا اذا كان مهندسا يعرف اين الماء اين يوجد الماء واين لا يوجد هذا غير صحيح اخره للراجي ا, آ... آخره للراج... آيس فقط اوله والمتردد الوسط الى هذه حالات كم حاله هذه 10 بقى... طيب هذه تتعلق بالصيد رمى صيدا صائد رمى صيدا ثم غاب الصيد فبحث ووجده ميتا وجده فوجده ميتا وشك هل أصابته رمية أخرى أم مات بعضة حيوان آخر أو شيء من هذا القبيل أو مات من حجر غيره هل يحل أكله أم لا يحل لا يحل أكله وكذا لو أرسل كلبا على صيد وجاء به بيتا ووجد معه كلبا آخر هل يؤكل لا يؤكل فهمتم هذا طيب هذا واحد ضرب صيدا لما ضرب صيدا غاب عنه الصيد لم يسقط أمامه غاب الصيد وذهب إليه ووجده ميتا وشكا هل مات برميته أم مات برميت غيره أم مات برميته أم عضه حنش أو شيء من هذا القبيل هذا يؤكل أم لا يؤكل لا يؤكل بل المالك يمثل بماذا ضربه وسقط في الماء قالوا ولعله مات بالماء وليس بالضربة كما قالوا أيضا في, ماذا؟ في الكلب المعلم وغير المعلم سبحان الله أنظر العلم رفع الله درجات العلماء حتى درجات الكلاب المعلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلماء درجات حتى الكلاب المعلمة حتى الكلاب المعلمة حرك رسكا <تصفيق> حتى تركي للمعلمة المعلمة يعني لو أرسلت كلبا معلما وجاء بصيد ميت جاء بصيد ميت يؤكل ولا ما يؤكل الجواب يؤكل صيد معلم مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا رسول الله عليه بينما لو أرسلنا كلبا غير معلم وجاء بصيد ميت يؤكل لما يؤكل لا يؤكل ونقف هنا والله تعالى أعلم ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته